بسم الله في الرحمن الرحيم سائر في الناس لاكن روح عن ضحايا ضحايا ضحايا ضحايا الحب حب ماذا يا هذا أحدهم يشكو العيون السوء ضحايا وآخر يشكو الصدود ضحايا وغيره يشكو فتنة الخدود والقدود ذلك حب الطين حب الطين آهات وزفرات وحسرات وندامات وضحايا الحب تانوا في متاهات الدروح وزفرا وحسرا ضحا يا حياة الوهم رفقا بصليع لا يجيب أنفس ضلت خطاها وعقول لا تأمو ضحا ضحايا, ضحايا, ضحايا الحب حب ماذا يا هذا حب رب العالمين حب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسيادة وسعادة وريادة كيف لا تحب الله وما من نعمة عليك إلا هو منعمها هو المحسن وحسن بالحب حن الجذع لمحمد بالحب صاح حرام بن ملحان مقتول فزت ورب الكعبة بالحب نادى عمير بن الحمام انها لحياة طويلة إذا حتى أكل هذه التمرات بالحب صاح عبد الله بن عمر الأنصاري اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى <تصفيق> عساداً لا يسقي الثرات في سبيلكم وأعلاقنا في نصر دينك تضرب فوالله إن الهد فيك موفق ووالله إن القتل فيك محبق وَوَاللَّهِ إِنَّ الْعَيْشَ فِي كَمْبَارَكُمْ وَفِي غَيْرِكُمْ بُرْسٌ كَرِيمٌ مُعَذَّبٌ وَوَاللَّهِ لَمْ نُخْطِرْ سَبِيلَكَ مُيَّةً وأسنان قط في مراد جلبني ولما جعلت الحب خدنا وصاحبا تركت الهوى والعشق ينتحباني فلا تسمع عني شكسبيره ولهوه رنت عودا او غناء غواني فلي في رحاب الله ملك ودوله اظن الضحى والليل قد حسداني قال المؤسسة الإسلامية للإنتاج للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم ضحايا الحب لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد يظن بعض الناس أن أصحاب الشريعة وأبناء الملة لا يعرفون الحب ولا يقدرونه حق قدره ولا يدرون ما هو والحقيقة أن هذا وهم وجهل بل الحب العامر أنشودة عذبة في أفواه الصادقين وقصيدة جميلة في ديوان المحبين لكنه حب شريف عفيف كتبه الصالحون بدموعهم وسطره الأبرار بدمائهم فأصبحت أسماؤهم في سجل الخلود معالم الفداء والتضحية والبسالة وقصدت من هذه المحاضرة الوقوف على جوانب مشرقة وأطلال موحشة في مسيرة الحب الطويلة التي بداها الإنسان في حياة الكبد والنكد ليسمو إلى حياة الجمال والجلال والكمال وسوف يمر بك ذكر لضحايا الحب وقتلاه والله وحده المسؤول أن يجعلنا من أحبابه والشهداء في سبيله الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس تعكف الناقة على حوارها بالحب يرضع الطفل ثدي أمه بالحب تبني الحمرة عشها بالحب بالحب تشرق الوجوه وتبتسم الشفاه وتتألق العيون الحب قاضٍ في محكمة الدنيا يحكم للأحباب ولو جار ويفصل في القضايا لمصلحة المحبين ولو ظلم بالحب وحده تقع جماجم المحاربين على الأرض كأنها الدنانير لأنهم أحبوا مبدأهم وتسيل نفوسهم على شفرات السيوف لأنهم أحبوا رسالتهم أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزلة فتقطعوا على رؤوس الرماح طلباً للرضا في بدر وأحد وحنين هجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة تجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر أنفقوا النفائس طلباً لمرضاة الحبيب بالحب صاح حرام بن ملحان مقتولاً فز ورب الكعبة بالحب نادى عمير بن الحمام إلى الجنة مستعجلاً إنها لحياة طويلة إذا بقيت حتى آكل هذه التمرات بالحب صلق عبد الله بن عمر الأنصاري اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى بالحب صارت النار للخليل بردا وسلاما بالحب انفلق البحر لموسى بإذن الله بالحب حن الجذع لمحمد بالحب انشق القمر له صلى الله عليه وسلم المحب عذاب عذب واستشهادوا شهد لأنه محب أحبك لا تسأل لماذا لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي بالحب يثور النائم من لحافه الدافئ وفراشه الوثير لصلاة الفجر بالحب يتقدم المبارز إلى الموت مستفكن الحياة بالحب تدمع العين ويحزن القلب ولا يقال إلا ما يرضي الرب الحب كالكهرباء في التيار يلمس الأسلاك فإذا النور ويصل الأجسام فإذا الدف ويباشر المادة فإذا الإشعاع الحب كالجاذبية به يتحرك الفلك وتتصاحب الكواكب وتتآلف المجموعة الشمسية فلا يقع بينها خصام ولا قتال بالحب تتآخى الشموس في المجرة فلا صدام هناك ويوم ينتهي الحب يقع الهجر والقطيعة في العالم وسوء الظن والريبة في الأنفس والانقباض والعبوس في الوجوه يوم ينتهي الحب لا يفهم الطالب كلام معلمه العربي المبين يوم ينتهي الحب لا تذعن المرأة لزوجها ولو سألها شربة ماء يوم ينتهي الحب لا يحن الأب على ابنه ولو كان في شذق الأسد يوم ينتهي الحب تهجر النحلة الزهر والعصفور الروض والحمام الغدير يوم ينتهي الحب تقوم الحروب ويستعل القتال وتدمر القلاع وتدك الحصون وتذهب الأنفس والأموال يوم ينتهي الحب تصبح الدنيا قاعا صفصفا والوثائق صحفا فارغة والبراهين أساطير والمثل ترهات لا حياة إلا بحب لا عيش إلا بحب لا بقاء إلا بحب إذا أحببت شممت عطر الزهر إذا أحببت لمس لين الحرير إذا أحببت ذقت حلاوة العسل إذا أحببت وجدت برد العافية إذا أحببت حصلت أسرف العلوم إذا أحببت عرفت أسرار الأشياء وإذا كرهت صارت كل كلمة عندك جارحة وكل تصرف مشبوها وكل حركة مشكوكا فيها وكل إحسان إساء المحب هجره وصال وغضبه رضا وخطيئة إحسان وخطاه صواب ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن من كذاك الحب حبان حب أرضي طيني سفلي إنما هو هيام وغرام وحب علوي سماوي رباني هو طاعة وعبادة وشهادة وسيادة فحب الأرض للعيون السود والخدود والقدود ووادي الغضاء وأهل البان وذكريات سلمة وأيام ليلى وحب الإله تعلق بسرعه انقياد لأمره انتثال لدينه تقرب منه حب الطين آهات وزفرات وحسرات وندامات وحب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسيادة وسعادة وريادة كيف لا تحب الله وما من نعمة عليك إلا هو منعمها هو المحسن وحده جل في علاه فقضاه عدل وشرعه رحمة وخلقه جميل وصلعه حكيم وفضله واسع ووصفه حسن فلا عيب في شيء من صفاته بل الكمال كله فيها ولا نقص في تدبيره بل الحكمة أجمعها فيه ولا خلل في صنعه بل الحسن أوله وآخره فيه فحبه واجب والتقرب منه فريضة وشكره حتم وطاعته لازمة أما حب السواه فمنافع متبادله وأهواء مشتركة وأغراض مادية يشوبها الخلل والزلل والإسراف وعدم الاستقرار مع ما يعقبه من أسف وندامة وحسرة ولا أحد في الكون يسكن له العبد ويتوكل عليه إلا الواحد الأحد ولذلك سمى نفسه الله قيل هي الذي تألاهه النفوس أي تحبه وتسكن إليه جل في علاه الله أحسن الأسماء الله أجمل الألفاظ الله أنبل الجمل الله نقولها ونلد عليها الله أول ما نتكلم بها الله نحيا بها الله نموت عليها الله ندخل بها القبر الله نقف بها في الحشر إذا لقينا الله قلنا الله وندخل الجنة على الله بإذن الله ما الحب؟ لا أعلم كلمة في قاموس العربية تعبر عن الحب مثل كلمة الحب فليس هناك أصدق من الحاء والباء في دلالتهم على هذا المقصود العظيم فالحاء تفتح الفم فيبقى فارغاً باهتاً حتى تأتي الباء فيضم الفم وتطبق الشفتان وتستق الأسنان إذن هنا اجتماع بعد فرقة ووصل بعد هجر وكلمة حب كلمة عامرة لها أنداء وأفياء وظلال وأبعاد وهي كلمة مؤنسة مشدية منعشة مشوقة معجبة مطربة مغربة لكنها ذائعة شائعة رائعة غير أنها خفيفة لطيفة شريفة بيد أنها باسمة مبهجة مشرقة عليها طلاوة ولها حلاوة وفيها نظارة كلمة حب عالم من المودة والصلة والأنس والرضا والراحة وهي دنيا من الأمل والفعل الحسن والأمس الجميل واليوم الحافل والغد الواعد إنها رحلة في عالم التآلف والتآخي والتفاهم والتكاتف والتضامن والتعاون في كلمة حب بسمة وضمة ولهفة واشتياق ولوعة إذا قلت حب تداعت الذكريات القديمة وثارت المعاني الجميلة وحضرت المواقف المشتية واستعادت النفس شبابها والقلب أمله والروح اشراقها والمجلس بهجته والحضور أنسه إذا قلت حب سافرت بك قافلة الذكرى إلى صور ومشاهد لا تمحى من ذاكرة الزمن فعرضت لك الطفل يضم الثدي والناقة تحن على الفصيل والآكامة لف الثمار والأغصانة عانق الجذوع والفراشة تلثم الزهر والعش يكتنف الطائر فما أحسن كلمة حب وما أبدعها وما أروعها الحب حرفان حاء بعدها باء تذوب عند معانيها الأحباء إذا قلت حب هل غيث الرجاء وهبت ريح الصفاء وسرى نسيم الوفاء وتهللت أسارير الوجوه وانبلجت معارم الطلعات وأشرقت سموس الأيام إذا قلت حب امتلأت الجوانح بالأشواق والحشايا بالتلهف والضمائر بسور الأحباب ومعاهد الأصحاب ومغان الأتراب والضمائر بسور الأحباب ومعاهد الأصحاب ومغان الأتراب إذا قلت حب تساقطت أوراق البغضاء وتلاشت نزغات الشر وارتحلت قطعان الضغينة وفرت زمر الأحقاد وغربت نجوم العداوات كلمة حب سماء شمسها اللقاء وقمرها العناق ونجومها الذكريات وسحبها الدموع كلمة حب إسراقة من عالم الملكوت وإطلالة من ديوان الخلود ووقفة في بساط العظمة من استظل بسمائها اتقد شوقه وتدافع خاطره وأما تعريف الحب فخذه نظما ولا تخش ظلما ولا هضما الحب بسمة عاشق لو أنها سفرت لغار البدر من إطلالها وقيل الحب أكبادنا تشوى وأعيننا تكوى وأعمارنا تطوى على الأمل وقيل إذا قلت هذا الحب بعد ولوعة وفرقة أصحاب وهجر أقاربي فما الحب إلا الأنس والقرب والرضا فدعني فهذا الحكم بعد التجارب وقيل الحب كالسحر إلا أن رُكيته شهادة لا يذوق الموت لاقيها وقيل الحب ليس رواية شرقية بأريجها يتزوج الأبطال لكنه الإبحار دون سفينة ومرادنا أن الوسول محال وقيل لعلك يا محب ظننت ظنن بأن الحب جمع وافتراق أجل هو جمع أوصال تداعت وفرقة مهجة ودم يراق وقيل الحب قصة طويلة فصولها الشهداء وقيل الحب السر لا يعرف المحبون وقيل الحب ليس له تعريف إلا الحب أسئلة في الحب السؤال الأول سألت إمام الحي عن حكم عاشق إذا ازداد حبا صار من شوقه صبا أي جزئه ذكر ورد تحية وشهقة شوق كالنسيم إذا هبى فقال عليه النحر يوم لقائه بمحبوبه حتى يزيل به الذنب السؤال الثاني سألنا أبا حمدان عن حكم صاحب أحبى فأهدى الروح خلا بلا ثمن أيحرم هذا البيع والشرط باطل؟ أليس يقال المرء حقا إذا غبن فقال معاذ الله بل صح بيعه وهذا الذي نفتي به سائر الزمن السؤال الثالث سألت حمدان عن صب جرى دمه من أجل أحبابه ماذا نقول له فقال قولوا له يفدي بمهجته أما سواه على عمد نقول له. المتنبي مفتياً يقول أبو الطيب قفي وغرمي الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه ويقول قد كنت أشفق من دمعي على بصري فاليوم كل عزيز بعدكم هانا ويقول وما شرقي بالماء إلا تذكراً لما به أهل الحبيب نزول ويقول إذا اشتبك الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى ويقول وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل صحوة من سكان الحب من المحبين من هجر الحب المحرم واتصل بالحب الشرعي الطاهر العفيف فانتقل من عارم الزور ودنيا الهيام وظلام الغرام ومقام الآثام إلى جنة الصدق وروضة المعرفة وبستان اليقين وباحة الإيمان فهذا ابن أبي مرثد هام قبل أن يسلم بفتاة عشقها وسكب عمره في كاس هواها وأفرغ روحه في كوب نجواها وفرغ شبابه على تراب مغناها فلما هداه فلما هداه الله وغسل قلبه من أدران الهوان وآصار المعصية أفاق والله من رقدة الغفلة ومن سنة الجهالة ومن سكرة الغي على صوت بلال فارتجف جسمه وتهذبت روحه وعلن في إباء وصاح في استعلاء أتوب إليك يا رب وأقبل على المصحف وهب إلى المسجد واستعان بالصبر والصلاة وأدمن الذكر وسجل رائعته في ديوان الخلود وسفر النجاح ودفتر المجد أأبقى غويا في الظلالة سادرا كف المرأة بالإسلام والشيب ناهية وهذا لبيت من ربيعة الشاعر المشهور هام بالغزل ومات بالمقل وانغمس في الشعر وحده يعيش للقافية ويضحي للقصيدة ولكنه عرف الله عن طريق الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فتاب من حياة العبث والضياع ورجع إلى المحراب وأقبل على التلاوة وأنشد الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا ونذر لله لينظم ولو بيتا واحدا فإن فعل أعتق رقبه وقال كفتني صورة البقرة عن الشعر وهذا إبراهيم بن أدهم عاشق الملك وهاوي الإمارة والمولود في الرئاسة فكر ذات يوم فقال كان أجدادي وآبائي ملوكا فأين هم الآن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وتذكر قول الشاعر وسلاطينهم سلطين عنهم والرؤوس العظام صارت عظاما فأعلن توبته وفر من قصره وخلع ثياب الملك وهرب من الترف والجاه والنعيم إلى قرة العيون وراحة الأرواح فكان يسكن الخراب ويمرغ أنفه بالتراب ويأكل الشعير وينام على الرصيف ويقول نحن في عيش لو علم به الملوك لقاتلون عليه بالشيوف انطري لؤلؤن سماء سرنديب وفيضي آبار تكرور تبرا أنا إن عشت لست أعدم خبزا وإذا مت لست أعدم قبرا وهذا عمر بن عبد العزيز ابن النعمة والحشمة وارث الدولة والقصور والدور أرغد الناس في شبابه عيشا أكثرهم طرفا أزكاهم عطرا لكن نفسه تاقت إلى الجنة فزهد في الفاني ورغب في الباقي وأقبل على الله تعالى وصدق مع ربه فعدل في الرعية وأخلص في العبودية وقاد الأمة الإسلامية خير قيادة مع ورع متين وعلم راسخ وخشوع صادق جزاك ربي عن الإسلام مكرمة وزادك الله من أفضاله كرما برقيات إلى الأحبة الحب على المحبين فرض وبه قامت السماوات والأرض من لم يدخل جنة الحب لن القرب بالحب عبد الرب وترك الذنب وهان الخط واحتمل الكرب عقل بلا حب لا يفكر عين بلا حب لا تبسر سماء بلا حب لا تنطر روض بلا حب لا يزهر سفيلة بلا حب لا تبحر بالحب تتآلف المجرة بالحب تدوم المسرة بالحب ترسم على الثغرة البسمة وتنطلق من الفجر النسمة وتشد الطيور بالنغمة أرض بلا حب صحراء حديقة بلا حب جرداء مقلة بلا حب عمياء أذن بلا حب صماء الحب هو بصاط القربى بين الأحباب وهو السياج المودة بين الأصحاب شكاء ألم الفراق الناس قبلي وروع بالنوا حي وميتوا وأما مثل ما ضم الظلوعي فإني ما سمعت ولا رأيت يبرق البارك إذا جيت والراعد رعد وارضنا تبهج لمقدمك والشاخص يميل الله من قلب على لغم تقام قعد كن قولك منهل بارد من سلسبيل أو كما العاب خود على المبسم برض ضاع فيه المسك والطعم طعم الزنجبيل جعل عين تنظلك نونها فيها الرمج وجعل قلب ما يحبك قطع بالصغيل بالحب ترضع الأم وليدها وتروم الناقة وحيدها بالحب يقع الوفاق بالحب يعم السلام بالحب تدوم المودة والوئام بالحب يفهم الطلاب كلام المعلم وبالحب يسير الجيش وراء القائد وبالحب تدعن الرعية وبالحب يعمل بالأحكام الشرعية بالحب تصان الحرمات وتقدس القربات بيت لا يقوم على الحب مهدوم جيس لا يحمل الحب مهزوم لكن أعظم الحب وأجلة ما جاءت به الملة أجمل كلمة في الحب قول الرب يحبهم ويحبونه فلا تطلب حبا دونه ليس حبا قطعة معزوفة من يراع الشاعر المنتحب ما كفى نبكي هو الحب ولا ضبية المان ولا ضبية البان وذكرى الزينب إنما الحب دم تنزفه في سبيل الله خير القرب أو دموع ثرة تبعثها سحرا أصدق من قلب الصبي أو سجود خاشع ترسمه فوق خد الطين فاسجد وقربي أحب مرء القيس فتاه أحب أبو جهل العزة ومناه أحب قارون الذهب أحب الرئاسة أبو لهب فأفلسوا جميعا لأنهم أخطأوا خطأا شنيعا أما حب بلال من رباح فهو البر والصلاح سحب على الرمضاء فنادى رب الأرض والسماء وانبعثت من قلبه أحد أحد لأن في قلبه إيمانا كجبر أحد إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمة يسلب اللب والعقل فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى الحب لا يعترف بالألوان ولا بالأوطان والدليل بلال وسلمان بلال أبيض القلب أسود البشرة فصار بالحب مع البررة وأبو لهب بالبغض ليس من أهل البيت وسلمان نال بالحب جائزة سلمان منا أهل البيت دعني من حب مجنون ليلى ومحبوب سلمى ومعشوق عفرا فلطالما نطخت بأشعارهم الطروس وباقت بأخبارهم النفوس وخدعت بقصأيدهم الأجيال واتبعهم الظلال وحدثني عن أنباء الأنبياء وهم من أجل حب الرب يهجرون الآباء والأبناء فإبراهيم يتبرأ من أبيه ونوح من بنيه وامرأة فرعون تلغي بنفسها عقد النكاح لأن البقاء مع الكافر سفاح هذا هو عالم الحب بتضحياته بأفراحه بأتراحه وهو حب يصلك برضوان من رضاه مطلب وعفه مكسب والله ما نظرت عيني لغيركم يا واهب الحب والأشواق والمهجي كل الذين رووا في الحب ملحمة في آخر الصف أو في أسفل الدرج امرأ القيس يصيح في نجد وقد غلبه الوجد كيف نبكي فإذا بكاه على الأطلال وإذا دمع تصفح على الرمال إنه هيام العقل بلا وازع وحيرة الإنسان بلا رادع ورسولنا صلى الله عليه وسلم يذوق الويلات ويعيش النكبات ثم ينادي مولاه في مناجات واخبات ويقول لك العتبة حتى ترضى لا تضع عمري بشير طرفة بن العبد وهو يسك الحب والصد حب ماذا يا هذا أما علمت أن أحد الأنصار كان يقرأ قل هو الله أحد بتكرار فسئل عن المقصود قال لأن فيها مدح المعبود وأنا أحب تلك البنود فدخل الجنة بالمحبة لأن الله أحبه دعني أمسح فوق الروض أجفاني فالنار مقدة من حر أشجاني نسيت في حبكم أهلي ومنتجعي فحبكم عن جميع الناس ألهاني شغلون بالروايات الشرقية والمسرحيات الغربية ويل هذا الجيل ويلة سهر عراميات ألف ليلة وليلة وفي الذكر المنزل والحديث المبجل قصص الحب الصادقة والمعاني الناطقة ما يخلب اللب ويستمير القلب أخرجونا يا قوم من ظلمات عشق الأعراب والهيام في الأهداب فكل ما فوق التراب تراب وأدخلونا في عالم الحب الراقي والدواء الواقي الذي تطير له الأرواح وتهتز له الأشباح في ملكوت الخلود وعلى بساط رب الوجود بكت عيني غداة البين دمعا وأخرى بالبكى بخلت علينا فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمطتها يوم التقينا دع حب هؤلاء فإنهم مرضى وتعال إلى الواحد ونادي وعجلت إليك رب لترضى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل. في حالة البعد نفسي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي حمزة سيد الشهداء يمزق بالحب تمزيقا وأنتم تهيمون برواية غرامية لفقت تلفيقا نقول حدثون عن الحب عند ابن عباس فتذكرون لنا أن عشق أبي نواس كفى جفاءا فأما الزبد فيذهب جفاءً حب طلحة والزبير أعظم من حب شكسبير لأن حبهم سطر في بذر لمرضاة القوي العزيز وحب شكسبير كتب في شوارع لندن لمراهق الإنجليز إن كنت يا شاعر الغرب كتبت رواية الحب بالحبر فالصحابة سجلوا قصص المحبة بدم الصبر ومن عجب أن يحن إليهم فأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين اظلعي لا تدري ربما عذبت بحبك وكتب عنك عند ربك هذا فراق بيني وبينك ونحن نسمع من اجل امراه بكاءك وانينك ولما جعلت الحب خدنا وصاحبا تركت الهوى والعشق ينتحباني فلا تسمع عني سكسبيره ولهوه ورنة عودٍ أو غناء غواني فلي في رحاب الله ملكٌ ودولةٌ أظن الظحى والليل قد حسداني كلما خرج علينا شاعر مخمور فاقد شعور حفظنا شعره في الصدور وكتبناه في الصطور وقلنا يا عالم هذه قصصنا الغرامية ونسينا رسائلنا الإسلامية وفتوحاتنا السماوية التي أذهلت الإنسانية علمني الحب من سورة الرحمن ولا تكذر خاطري بهيام يا ضبية البان أنا ما أحب لغة العيون ولكن أحب لغة القلوب ولا تتبع فلتات أبي نواسي والمجنون ولكني أرتع في رياض الكتاب المكنون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ومعنفي بالحب قلت له التئد الدمع دمعي والعيون عيوني الحب الصادق في جامعة إن المسلمين والمسلمات الغرام الرخيص في مسرح الفنانين والفنانات استعرض نصوص الحب من وثيقة الوحي المقدس لترى فيها حياة الأنفس فالحب السماوي يدعو العبد إلى حياة مستقيمة ليجد فضل الله ونعيمة أما الحب الأرضي فإنه يقتل الإنسان ويجعله بلا قيمة أرق على أرق ومثلي يأرق وجوا يزيد وعبرة تترقرق جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق ما لا حبرق أو ترن مطائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق وعذلت أهل العسك حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منه ما لقو حب العز عند فرعون وحب الكنز عند قارون أما حب الجنة فعند أبطال السنة الذين حصلوا على أعظم منه الجعد بن درهم ذبح على ابتداع وأنت تبخل بدمعة في محراب الاتباع ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ضبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني لله درك شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني أتريد من الجيل أن يحب الملك العلام ويصلي خلف الإمام ويحافظ على تكبيرة الإحرام وأنت تحفظه رباعيات الخيام ليبلغهم رسالة لا بعث ولا نشور أعوذ بالله من تلك القشور يا حاج أين حملة المنهاج أم أين حملة المنهاج أما ترى كيف عشق الإمارة الحجاج وقتل في البذعة الحلاج وانت من أحرص الناس على حياه فبماذا تدخل الجنة يا أخاه من تداجي يا إبراهيم ناجي من تكلم ومن تناجي تقول يا فؤادي رحم الله الهوى بل قتل الله الهوى من يشارك في ثورة الخبز لا يحضر معركة العز لما نسيت الأمة حب القلوب واشتغلت بحب البطون رضيت بالدون وعاشت في هون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هل عند الأمة فراغ في الأزمان تسمع صوت الحرمان وهو ينادي باد هواك صبرت أم لم تصبر وبكاك إذ لم يجري دمعك أو جرى نحن بحاجة إلى صوت خبيب بن عدي وهو يلقي قصيدة الفداء على خشبة الفناء في إصرار وإباء وصبر ومضاء ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي بارك الله فيك وفي أشلائك يا خبيب فأنت إلى قلوبنا حبيب والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب من يحبك لأنسنا قربك اللهم ازرع شجرة حبك في قلوبنا لنرى النور في دروبنا وننجو من ذنوبنا ونطهر من عيوبنا أحبك حبا ليس فيه غضاضة وبعض مودات الرجال سرابوا وأمحفتك الحب الصحيحة وفي الحشى لودك نقص ظاهر وكتاب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وإن تعجب فعجب أن ترى شاعرا بائسا يشكو طللا دارسا فهو يبكي من نار الغرام ويشكو ألم الهيام ولو سافرت روحه في عالم الملكوت لصار حبه عنده كالياقوت ولو أدرك عن ترة الإسلام ما كبع وما قال اذكري يا عبل أيام الصبا جرير يشكو العيون السود وبشار يشكو الصدود والشريف الرضي يشكو فتنة الخدود وكأن الحياة لديهم اختصرت في امرأة الحسناء. وكأن العمر يتسع لهذا الهراء ويحسبون أن الناس من أجرهم تركوا المنام وهجروا الطعام إذا افتخرنا على الغرب بأن لدينا نساء حسناوات وفتيات فاتنات قالوا لنا عندنا في ذلك مسارح ومسرحيات ومغامرات وغراميات لكن فخرنا على الناس أن لدينا رسالة ملأت الكون نورا والعالم حبورا والدنيا طهورا نحن الذين ملأنا جونا كرما وقد بعثنا على قرآننا أمما والعالم الآخر المشبوه في ظلم من يعبد الجنس أو من يعبد الصنم قتلان لا يستويان ذكر أهل السير أن سيدا باع جارية له وكان له ولام يحبها حبا شديدا فلما ذهب الباع بالجارية رمى الغلام بنفسه من على سطح بيت عال فوقع ميتا وقد قال بعض هؤلاء والله لو قطعوا رأسي لأتركها لما لنحو هواها في الهوى راسي قارم بينما سبق وبينما رواه ابن حبان والغزالي في الإحياء في كتاب السماع من أن غلاما كان في بني إسرائيل على جبل فقال لأمه يا أمه من خلق السماء قالت الله قال من خلق الأرض قالت الله قال من خلق الجبال قالت الله قال من أجر السحاب قالت الله قال من رزق الكائنات قالت الله فقال هذا رب عظيم ثم رمى بنفسه من الجبل فتقطع وإن كنا لا نقر هذا العمل لكن انظر كم هو الفرق بين من جعل حياته فداء لجارية ومن ضحى بروحه من أجل ربه ذبت فداها أما عاشق آخر فيخبرنا بإلحاح ويعلن للملي أنه قد امتلأ غراما وعشكا حتى النخاع يقول أخبروها إذا أتيتم حماها أنني ذبت في الغرام فداها فإذا أخبرناها أنه ذاب في الغرام في داها فماذا سوف يحدث أمن أجل سواد عينيها يذهب حياته هدرا أرأيت من اتخذ إلهه هواه الله على علم ولكن تعال إلى شاعر بغداد وهو يمدح الحي القيوم جل في علاه في بيتين من أعذب الشعر يقول إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب أحسنت لا فضفوك وهكذا فليكن الإبداع واللموع والتفوق أما شاعر صنعاء فيشارك في الثناء على الله ولكن ما الاعتذار من التقسير يقول سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبري لم نبلغ العسر من مقدار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر العيون التي في طرفها حور للموت ألف طريقة فمنهم من يموت ساجدا لربه ومنهم من يموت بحد السيف في سبيل الله ومنهم من يموت تخمة من كثرة ما أكل ومنهم من شرب عصيرا فشرق فمات ومنهم من ضع لهم مئة دينار فمات غبنا ومنهم من بشر بجائزة فمات فرحا وأما جرير فيخبرنا لنكون على بينه بسبب موته وأمثاله فيقول إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا يا له من قتل غير جميل ومن موت غير شريف ومن وفاة رخيصة ولكن اسمع إلى بطن صنديد مجاهد شهيد يقول تأخرت أستبق الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم فليس على الأعقاب كل كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم شكرا لهذه النفوس الحية والأرواح الخالدة الخالدة ما أجلها ما أشرفها يوم عرفت كيف تموت ميتة شريفة بالذبح في سبيل الله لا ميتة رخيصة من أجل عيون السود وقد قال الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله يوم أحد اللهم اخذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى جزاك الله خيرا يا طلحة على هذا الحب الصادق وهنيئا لك ذاك المصير المبارك وهذا شاعر يشاركه هذه الأمنية الغالية فيقول لا تمتني يا رب إلا بسيف صارم الحد مصلة في سبيلك فيقتل شهيدا في سبيل الله لا في سبيل العيون السود ابن عباس يتصدق بعينيه وهذا ابن عباس ترجمان القرآن وبحر الأمة وحبرها يبكي من خشية الله حتى تذهب عيناه فيعزيه أحد الشامتين فينشد ابن عباس إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور وفي الحديث القدسي من ابتليته بحبيبتيه أي بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة وهذا سعيد بن مسيب إمام التابعين أبكاه الحب الصادق حتى ذهبت عينه لمرضاة ربه وكذلك يزيد من هارون المحدث المشهور عمي من كثرة البكاء فقيل له أين العينان الجميلتان قال أذهبهما والله بكاء الأسحار أما أحد الشعراء فقد بكى على محبوبته حتى ذهبت منه عينه فقال أعيني كفى عن فؤادي فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحد لقد عميت عيناي من كثرة البكى لفرقة حب أو لتذكار فاقدي ويشاركه كثير من الشعراء في هذا المعنى أما ابن عباس فقد ذهب بصره لمرضات الله فثوابه الجنة وهؤلاء ذهبت أبصاره لفلانة فثوابهم الإفلاس والندم والحسرة يا لهف نفسي على ملل وخرج شاعر من المدينة ورأى قافلة وهو يبكي فسئل عن ذلك فقال معهم جارية أخذت قلبي وذهبت فكان كلما نزلوا منزلا سأل عنها فإذا ارتحل ارتحل معهم وأخذ ينشد وقالوا صحيرات اليمام وقدموا ركائبهم من آخر الليل في الثقل وردنا على ماء العشيرة والهوى على ملل. يا لحف نفسي على ملل لكن جعفر الطيار ابن عم المختار يخرج مسرعا إلى مؤته لترفع روحه هناك وعجلت إليك ربي لترضى فيتقدم ويقاتل ليضحي بنفسه فداء لدينه ويلقى المنية باسما وهو ينشد يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قدنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إلا قيتها ضرابها فتقطع يداه وتطير روحه إلى الجنة ويبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون جعل المناسك أرض محبوبته وهذا محب مفتون غلب عليه العسك والغرام والتوله بمحبوبته حتى رفض الخروج إلى مكه لأدايا الحج وقال معتذرا حج إلى الباب القديم وكعبتي وكعبتي الباب الجديد وبالمصل الموقف والله لو علم الحجيج وقوفنا في زندرود عشية ما وقفوا أو شاهدوا جسر الحسين وشعبه بين المحصب والنقى ما عرفوا أما علي بن الحسين زين العابدين فإنه لما حج أراد أن يلبي فارتعدت فرائصه وارتعش جسمه وحمر لونه فقيل له ما لك قال أخسى إن قلت لبيك اللهم لبيك أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك وهذا من خشته وعظيم تقواه وقوة ورعه وخوفه من ربه وعند الحاكم في المستدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استلم الحجر الأسود بكى بكاء شديدا ثم التفت فرى عمر فقال هنا تسكب العبرات يا عمر وأي جهاد غيرهن أريده دعي جميل بثينة للجهاد في سبيل الله ليكون كفارة على الله أن يرزقه الشهادة لينال بها رضوان الواحد الأحد فاعتذر وقال يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد وفي الحديث ومن كانت هجرته إلى دنيا نصيبها أو امرأة إنكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لكن الطلماح بن حكيم الشاعر المجاهد الصادق يدعو ربه أن يرزقه الشهادة فيقول أيا رب لا تجعل وفاتي إن أتت على شرجع يعلو بحسن المطارف ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي فجميل يرى أن أعظم الجهاد حب النساء والترماح يرى أن أعظم من ذلك رضوان رب الأرض والسماء منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أطراف الحمى يريدها في القلب لا في الرأس ويزعج نئيل يا أبو ماضي بصياحه ونحيبه وعويله وصراخه وهو ينادي يا من لقلب كلما ضمته ملأ الجراح مواجعي وحواسي لو أنه في الرأس كنت ضمته لكنه في القلب لا في الرأس وما الجرح؟ أظنه جرح الهوى والغي الذي شرحه في طلاسمه جئت لأعلم لا من أين ولكني أتيت محب يتوب يا أخي بلغني أنك تبت وإلى ربك أنبت فسرني والله ذلك سرور من وجد المفقود وبشر بالمولود لأننا كنا نفقدك في صفوف الطائعين والآن وجدت وكنا نسأل عنك في موكب الظالين والآن وفتت فأهلا بك يا من أشرقت لتوبته الأفراح وتجددت فوالله لو كتبنا برموش العين على صحائف الخدود تحية لقدومك لما أنصفنا ولو رسمنا بنيات القلوب على سويدائها ثناء عليك لما بالغنا أحبك الله فاجتباك وآثرك فاصطفاك كنت عبده قبل التوبة مكرها مضطرا مغسوبا وصرت اليوم عبده بعد التوبة قريبا مطيعا محبوبا يا أهلا بمن فرح الله بتوبته يا مرحبا بمن استبسرت الملائكة بعبوديته يا سهلا بمن تفتحت السماء لدعوته يا حنانا لمن ذابت المهج لبكائه يا قرة عين لمن أنصت عالم الغيب لندائه سبحان من ابتلاك بالذنب ليكسرك كسرة فيها حصرة ثم جبرك بالتوبة لتذوق لذة الأوبة ويصل عنك أدران الحوبة ركبت إلى الخطايا المطايا فأمهلك وما أهلكك برا وكرما ثم جذبك إليه بحبل التوفيق وأركبك سفينة النجات في البحر العميق تبارك من ألبسك تاج التوبة وزينك بأساح المحبة وجملك برداء القبول دمعك على ما مضى يسال في ديوان الرضا وتأسفك على ما فات منشور الحسنات وسلم الدرجات كلما قلت من ذنبك آه قيل لك طبت يا أواه فقد قبيلك الله كلما صحت من خطاياك ورحت نوديت نجوت وأفلحت كلما ذرفت منك دمعة أوقدت لك في علين شمعة كلما ضجفوا آذك شاكيا باكيا قيل لك دمت طاهرا زاكيا أدمت الخطيئة آدم فنودي يا آدم لو لم تكن التوبة أحب شيء إلينا ما ابتلينا بالذنب أعز الناس علينا لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل لما ترك آدم الذنب زال عنه الكرب وذهب عنه الخط ورضي عنه الرب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا سامح الدمع إن أبان جوانا نحن لا نكتم الدموع الغزارة بكى داود حتى بكت معه أحبابه وتفجع حتى رق له أصحابه فنودي رجوعك إلينا أحب من إذلالك علينا دمعة على مصابك أشرف من ألف ركعة مع جابك فيا أيها التائب لو تدري بمدرول حديث لله أفرح بتوبة عبده لهم تطربا ولتقطعت من الشوك إربا, إربا ولو علمت بتزيين الجنال لقدومك لجعلت أفراح عيادك مكان همومك ولو اطلعت فرأيت مقعدك في الفردوس الأعلى والملائكة ينادون أهلا وسهلا والحور يقولنا وأغلى وأعلى لذبت سرورا ولمرئت حبورا ولو صرت من البهجة مبهورا وفي ظلال الأنس مغمورا أيها التائب أبشر بخير يوم طلعت عليك في الشمس فأنت ابن اليوم لا غد ولا أمس طاب ممشاك أفرح وجهك قرت عينك سرت روحك على قدرك رفع ذكرك هنيئا لك بنداء يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذا وصلك الخطاب وعرفت الجواب ورفع لك الحجاب فسبحان من جبر كسر من زل ودمل جرح من ظل وراش جناح من ذل اقترفوا وعلى الهلاك أشرفوا فاعترفوا فبشروا بيا عباديا الذين أشرفوا أخطأوا فأسفوا وندموا على ما أسرفوا فوعدوا بيا عباديا الذين أسرفوا للمعاصي في أول العمر أزرفوا ثم عادوا إلى باب الرحمن الرحيم ووقفوا فسمعوا قل يا عباديا الذين أسرفوا يتقلب التائب في الليل الداجي يبكي ويناجي فيقال له ما عليك اطلعنا فسترنا عرفنا فعذرنا علمنا فحلمنا قدرنا فغفرنا فعود إلينا قال التائب يا ربي أذنبت قال وأنا غفرت قال التائب ذنوبي تجل عن الإحصاء قال الرب ولو بلغت عنانا السماء قال التائب يا رب أهلكتني السيئات قال الرب ان الحسنات يذهبنا السيئات قال التائب يا رب تسامحنا على ما فات أم تحاسبنا على تلك الزلات قال الرب بل أبدل السيئات حسنات قال التائب لا أكرم منك أحد قال الله لأنني أنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفوا أحد جاء مذنب إلى عالم فقال غرقت في الذنوب فقال له الآن أدركتك رحمة علام الغيوب وقال أحد السلف والله لو خيرت أن يحاسبني ربي أو يحاسبني أبي وأمي لاخترت حساب ربي لأنه أرحم الراحمين أيها التائب ابشر فإن تذكرك لذنبك طاعة منك لربك كلما احترق قلبك بنار الندم ذابت جبال الخطايا واللمم كلما أطار الهم نومك وكدر الحزن يومك غسلت سيئاتك ومحيت خطيئاتك التائب حبيب الله وصديق عباده وضيف رحمته ووافد جنته ومستحق كرامته وحائز قربه التائب حبه المرسلون لأنه صدك كيلهم واتبع سبيلهم واكتفى دليلهم والتائب تحبه الملائكة لأنهم يستغفرون له ويفرحون بطاعته ويحبون توبته والتائب حبه المؤمنون لأنه أعانهم على نفسه وجاهد معهم شيطانه وأرضى إلههم وإلهه دمع التائب طاهر لو وقعت منه قطرة على جريد الخطايا لذاب ولو سقط على الركام المعاصي لغاب دمع التائب على صدق المحبة برهان وعلى صحة توبته سلطان إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى أيها التايب الآن عرفت فلزم ووصلت فاسلم وحصلت فاغنم فتقدم ولا تحجم الباب أمامك مفتوح والعطاء من ربك ممنوح والكرم منه يغدو ويروح والله والله ما أبكي على طلل أقفى وأكفر من أهل وسكان ولا بكيت على واد الغضى سحراً أو خيمة بين روض الطلح والباني وما ذرفت دموعي في الهوى أسفا لفيء خل ولا تذكار جيراني لكن لذكر ذنوب ليتها محيت بعفو رب وغفران وإحساني قل للمخطئين ومن في المعاصي تورطوا لأنكم خلقتم من الطين ابشروا برحمة أرحم الراحمين من الذي دعاه فما لباه من الذي سأله فما أعطاه من الذي استجار به فما حماه من الذي استنجد به فما كفاه من الذي آوى إليه فما آواه من الذي سأله العافية فما عافاه أيها التائب ارتكبت امرأة ذنبا فأسقط كلبا فأرضت ربا وكشفت خطبا وأزالت كربا قالوا في الأخبار وقديم الآثار وقعت حمامة في ملامة فأكثرت الندامة فبكت على الغصون بدمع هتون وناحت في شجون وأنشدت ربي إذا ما القلب أفعم بالرضا وبكى لفرط ذنوبه وأتاك هل تعف عنه وهل تزيل همومه هل تعف عنه وهل تزيل همومه إذ لا إله لذي الوجود سواكا فهتف بهالهاتف يقول من عصانا أمهلناه ومن تاب إلينا قبلناه ومن أطاعنا قربناه يا أيها التائب أما ترى فيل إبراه وجهوا إلى البيت العتيق فأبى وضربوه فبكى خجلا من صاحب البيت والله لو قطعوا راسي لأجركم لسار نحو هواكم في الهوى راسي ولو هوت قدمي ممشا لغيركم لقلت بيني وما بالبين من باسي نظر رجل في المرآة وهو في الأربعين وقد عصى رب العالمين فرأى الشيب قد غطى عالضيه فصاح أواه وأسفاه يا رباه ثم ذهب إلى عالم فقال أما ترى الشيب في هذا السواد شطا ونحن في ليل لهو نركب الغلطا أراه ينهرني عما ألم به كأنما هو سيف بالهلاك سطى فقال العالم إن كان صبح الشباب عذرك فإن غروب الشيب أنذرك فتب إليه واشكو الحال عليه فإذا لقيته يوم الدين وقال لك عبدي ما غرك بي فقل برك بي بكى عمر بن عبد العزيز ثم قال اللهم إنك قلت ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فالتسعني رحمتك وخرج أحد العباد يصلي بالناس للسسقاء وهو شيخ كبير فكشف راسه فإذا هو أبيض كل قطن وقبض لحيته وبكى وقال سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفى يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطى لذي الخطى فنزل الغيف أيها الإخوة الأحباب اجتهدوا في طلب حب الرب جل في علاه جعلنا الله وإياكم من أحبابه وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سائر في الناس حزين يبكي وانا لمع العين وقراق صبي حائر يبغي نجاة شفاء من طوي في